فإن السنة مقرونة بالإتلاف والاجتماع وأما البدعة فمقرونة بالتفروق والاختلاف يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والاختلاف فالفرقة مقرونة بالبدع. وأما الاجتماع والألفة فمقرونان بالسنة والسنة عندما تطلق يفهمها الناس على أنها تتعلق بالهدي الظاهر من إطلاق اللحية وتقصير الثوب واستعمال السواك وما أشبه وليس الأمر كذلك فإن السنة في لسان الشرع تشمل الدين كله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 فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتزام طريقته وطريقته سنته فإذا أمرنا الناس باتباع السنة فلا يفهمنا أحد أننا نأمرهم بإطلاق اللحية وتقصير الثوب واستعمال السواك فقط فهذا جزء من السنة لما وقع الاختلاف في الأمة وخرجت الخوارج ثم حدث بعد ذلك ما حدث من بدعة الروافض وما تبع ذلك من الاختلاف والافتراق والاقتتال بين طوائف الأمة كان هذا من البدعة فتميز أهل الحق بالصراط الأول الذي كان عليه الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الحق واحد لا يتعدد وأما الأهواء فكثيرة لا تنحصر الحق واحد لا يتعدد وأما الأهواء فهي كثيرة لا تنحصر وقد بين لنا ذلك ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في بيانه وخطابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وحوله بعض أصحابه كان جالسا على الأرض فخط خطا مستقيما ثم جعل على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة ثم قال هذا صراط الله وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كان الناس على الأمر الأول حتى وقعت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه فعليك بالأمر العتيق قبل الافتراق وقبل قتل عثمان رضي الله تعالى عنه الأهواء كثيرة وهي مع كفرتها ليست تؤدي إلى الغاية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خط مستقيم من عنده إلى الجنة إلى رضوان الله تبارك وتعالى والخط المستقيم كما هو معلوم أقصر مسافة بين نقطتين فأقصر مسافة بين نقطتين الخط المستقيم ثم خط على جانب الخط خطوطاً قصيرة هذه لا تؤدي إلى الغاية بل هذه تشتت السالك فيها وتحرفه عن الصراط المستقيم وأما صراط الله وأما الحق وأما الصراط المستقيم فهو الدين الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اختلف الناس وتفرقوا خرجت الخواجد وأصلهم حرقوس الذي اعترض على القسمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد وهذا شأن الخواجد في كل عصر ومصر الغلو والتشدد والتنطع في دين الله رب العالمين كما هو الحادث في عصرنا هذا يذبحون الناس ذبحا كما تصنع تلك الفرقة المجرمة الباغية الضالة التي تسمى بداعش فهؤلاء يتقربون إلى الله بالذبح وأميرهم الأمير الذباح فكلما أكثر من الذبح تقرب بالذبح إلى الله جل وعلا أميرهم أبو بكر البغدادي هذا الضال الهالك المجرم المنحرف في معصمه إساعة بخمسة وسبعين ألف جنيه مصري لأنها بعشرة آلاف دولار وصوره معجون ماكين منشورة مبذولة للناظرين لماذا يجلس مع هذا الرجل تحت يد هذه الفرقة المجرمة من الخوارج ما يقرب من ستين بالمئة من بترول العراق تنهبه أمريكا منهم لأنهم صنيعة أمريكا كما أن الإخوان المسلمين صنيعة المخابرات الإنجليزية كما هو معلوم ضلال انظروا إلى ليبيا قطع فيها التيار الكهربائي بالأمس وتعطلت وسائل الاتصال التي لا تعمل إلا بالكهرباء وليس فيها ما وإنما فيها ما فيها من الفوضى والقتل فيها ما فيها من التخريب والتدمير من أجل إقامة الدولة الإسلامية كأن الدولة الإسلامية لا تقوم إلا على الأطلال والخرائق انظروا إلى ليبيا ما عاد هناك ما يقال له ليبيا وإنما هي عصابات مجرمة تقتل بسم الله وتذبح بسم الله وتنهب بسم الله وتقرب بسم الله والله بريء من هذا كله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا كما في العراق البترول الليبي تحت أيدي هذه الفئة المجرمة التكفيرية الظالمة والغرب يستحوذ على هذا البترول وهو حق الشعب المسكين الذي صار إلى ما صار إليه. من الشتات في الأرض سوريا الإخوان المجرمون خوان المسلمين صنعوا بها ما صنعوا واليوم هي نهب التفرق في مهاب الرياح الأربع اليمن قسمت إلى ست ولايات فتمزق بعد أن اتحد الجنوب والشمال كان الجنوب شيوعيا كافرا ملحدا وأما الشمال فكان سنيا فتم الاتحاد بين الجنوب والشمال فلما جاءت الثورة الماسونية وطالت رياحها العاصفة اليمن تم التقسيم، فالآن هي ست دويلات والحوثيون الروافض وكانوا قبل من الزيدية ثم اعتنقوا مذهب الإمانية فهم فرع حزب الله اللبناني وهو فرع الروافض في طهران فاليمن فيها الحوثيون الآن يدكون صنعاء الآن هم يدكون صنعاء ما الذي استفدناه من هذا كله ومصر ما زال المجرمون من التكفيريين والخوابط الذين خانوا الله وخانوا الرسول وخانوا الدين وخانوا الأرض وخانوا العرض ما زالوا يحاولون جاهدين إحباث الفوضى في البلاد من أجل الخراب العام والفوضى الشامل احذروه فإن النبي حذركم منهم قالوا هم كلاب النار الخوارج كلاب النار وهؤلاء كلهم من الخوارج المجرمين الزموا السنة فإن السنة هي الدين العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك تمسكوا بدينكم واعلموا أن رياح الفوضى عاصفة وهي قادمة قادمة وإن لم يتماست أفراد الشعب المصري تماسكا حقيقيا قالتهم فبددتهم ومزقتهم وضاعت أعراضهم وانتهكت حرماتهم وبددت ترواتهم وصاروا شرادم في الأرض اتقوا الله حاربوا تلك الجماعات الفاجرة فإنها جماعات مجرمة تمسكوا بالسنة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا اجتهدوا في العمل فإنه لا خروج من هذه الأزمة إلا بكلمتين أن يعمل كل منا على قدر طاقته لا على قدر حاجته أن يعمل كل منا على قدر طاقته لا على قدر حاجته لأن الناس حتى هذه لا يعملونه يعني هم لا يعملون أصلا لا على قدر الطاقة ولا على قدر الحاجة هم تعودوا على الأخذ من غير عطاء وهذا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه هذا الدين الحنيب عزكم وشرفكم دينكم حياتكم ومماتكم دنياكم وأخراكم هو هذا الدين الحنيب وأما الذين يعيثون في الأرض فساد يخربون لماذا تخربون؟ في أموال المسلمين لماذا تبددونه لماذا تريدون أن تسبح مصر في الظلام لماذا لماذا يعتدى على أبراج الكهرباء وأكشاكه لماذا هذا مال المسلمين لم يخرج يقولون لك هذا شعب مرتد كفره فيستحل منك كل شيء صرت مرتدا توالي الجيش المرتد كما يقول الفجرة يقولون لقد ارتدوا فياكم أن تتبعوه فكيف تحصل الشريعة إذن بالفوضى بالخراب، بالدمار باتباع الأعداء بتمكين اليهود والصليديين من أرض الإسلام لماذا تضيعون مكاسب الإسلام في بلد كمصر على مدار أربعة عشر قرن من الزمان فإن الفتح الإسلامي لمصر قاربا على استثمار هذا القدر من الزمان أربعة عشر قرنا يقال في مصر لا إله إلا الله محمد رسول الله المساجد مفتوحة والدين ظاهر والأمة غالبه ومنصورة فلماذا يمدد هذا كل لأجل ماذا؟ من أجل أن يحكم مجرم يجلس على كرسي ليجلس على كرسي الحب من أجل أن تكون جماعته الفاجرة الظالمة الخارجية الباغية واستحوزة على مقادير ومقدرات هذا الشعب لماذا لابد أن تفيق إن لم تفيقوا هلكتم اتقوا الله لابد أن تحاربوا هذا الشر هذا الظلام هؤلاء الذين لا يريدون لكم إلا الدمار والخراب والفوضى حاربوهم بكل سبيل دلوا عليهم خاطعوهم لا تخاطبوهم لا تساكنوهم لا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم لا تنخوا على أحد منهم السلام ولا تردوا على أحد منهم سلامة هذا هو حكم الله فيه على كل حال ما نحن فيه من المناسبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها سعيدة مباركة يستدعي ما نحن فيه لأننا إذا أردنا أن نحصل سعادة حقيقية فلن يكون ذلك إلا بالجدية جد ولا تهزلوا إن الرجال لا يهزلون اتقوا الله في أنفسكم في أعراضكم في دياركم في أبوالكم لقد نصحت لكم قديما فلم تنتصحوا ووقع ما وقع وسلم الله وأنصح لكم اليوم وشأنكم كشأنكم قبل ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابكم من يطيع دين الله حق الطاعة وأن يقيمه حق الإخابة